عباد الله لنا اول باس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا ثم ردجنا لكم الملك الره عليهم وامدجناكم وامددناكم, وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة يسوء وجوهكم وليدخل المسجد وليدخل المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تثميرا عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا إن هذا القرآن يهدي اليه أَقْوَمُ ويبشر المؤمنين ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا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 ما نشاءلمن نريد ثم جعلنا له جهنم ثم جعلنا له جهنم ما يصلها مذموم مدحورا ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك فأولئك كان سعيهم مشكورا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 فلا تقل لهما أُفِي وَلا تَنْهَرْهُما وَقُل لَهُما قَوْلا كَرِيمَة وَأَخْفِضْ لَهُما جَنَاحَذُ الْمِن الرَّحْمَةِ وَقُل رَبِّ ارْحَمْهُما وَقُل رَبِّ ارْحَمْهُما كَمَا رَبَّيَانِ صَغِيرَة رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا فِي نُفُوسِكُمْ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 ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة ولا تجعل مع الله إلا آخرة القافية نم فت القافية نم مملومة مدحورا فأصفاكم ربكم بالبنين واتخذ من الملائكة إناثا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 أُلِدِّعُ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ مِنْ دُونِهِ فَلَا يَمْلِكُونَ كَشْفَ الْضُرِّ عَنْكُمْ وَلَا تَحْوِيلَ أُولَئِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ إِلَى رَبِّهِمُ الْوَسِيلَةَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَرْجُونَ عَذَابَهُ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 وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ سَجُدُوا لِأَدَمَّ فَسَجَدُوا إلَّا إِبْلِيسَ إلَّا إِبْلِيسَ قَالَ أَسْجُدُ لِمَنْ خَلَقَ تَطِينًا قَالَ أَرَأَيْتَكَ هَذَا الَّذِي كَرَّمْتَ عَلَيْهِ لَإِنْ أَخَرَتْنِ لا أحتنكن ذريته إلا قليلا قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا واستفزز ما من استطعت منهم بصوتك واجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم وشاركهم في الاموال والاولاد وعيدهم وما يعدهم الشيطان الا غررا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 فيغرقكم بما كفرتم ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيعا ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم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 وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق وجعل لي وجعل لي من دوك سلطانا نصيرا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهقا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 حتى تنزل علينا كتابا نقرأه قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا وما منع الناس أن إذ جاءهم الهدى إلا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 بَسْأَلَ بَنِي إِسْرَائِيلَ إِذْ جَاءَهُمْ فَقَالَ لَهُمْ فِرْعَوْنُ فَقَالَ لَهُ فِرْعَوْنُ إِنِّي لَأَظُنُّكَ يَا مُوسَى مَسْحُورًا قَالَ لَقَدْ عَلِمْتَ مَا أَنزَلَهَا أُولَٰئِ إِلَّا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ بَصَائِرَ بصائر وإني لأظنك يا فرعون مثبورا فأراد أن يستفزهم من الأرض فأغرقناه ومن معه جميعا